وتكون الجبال كالعهن المنفوش ف أ م ا من ثقلت موازينه فهو في عيشه ر ا ض ي ة و أ م ا من خفت موازينه ف أ م ه ه ا و ي ة وما ادراك ما هي نار حاميه